شبكة ومنتديات الشيخ سعود الشريف تقدم لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سو صلاة الاستسقاء يرحمكم الله سو لا تدلوا الله أكبر الله كبر الله أكبر الله كبر الله أكبر الله كبر الله أكبر الله أكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين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 ونيسرك لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِنَّ فَعَتِ ذِكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الذي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى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 سنع الله لمن حميد ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر.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 بل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى ناراً حامية، تسقى من عين آنية،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 إن علينا حسابهم الله أكبر, الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام